بسم الله الرحمن الرحيم بذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بزعة وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمة العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين أنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا كليح وحدثني إبراهيم ابن المنذر. قال حدثنا محمد ابن كليح قال حدثني أبي قال حدثني غلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي غيرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قالها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة قال كيف قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر السعر وذكرنا قبل ذلك أن الإمامة رحمه الله روى هذا الحديث مختصرا في كتاب الرقاق من طريق محمد بن سينان. وكنا وصلنا إلى آخر جملة في هذا الحديث وهي الجملة التي علّل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضاعة الأمانة قال إذا أسند الأمر وفي الأخرى إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر السعر قالوا يضيع الدنيا والآخرة رجلان نصف طبيب ونصف عالم نصف طبيب يهلك الأبدان ونصف عالم يضيع الأديان فكيف إذا لم يوجد هذا النصف أيضا إن الذي نراه الآن من الفتنة التي تطل برأسها وهي فتنة القرآنين الذين لا يثبتون السنة إلا من حيث الجملة إن فيه سنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأحاديث لكن ليس على سبيل التفصيل فينكرون الأشياء التي كانت معلومة ومستخرة عند إثلافنا ينكرونها الآن الذين يقولون حسبون القرآن وقد تولى علماء السنة أهل الحديث الرد عليهم وغذوهم في معاقلهم لكن لما كان عندهم بدل الفارس ألف كانوا يهدون معاقل هؤلاء ويرجعون مضفرين الآن لا يوجد لدينا طائفة الفرسان الذين يهاجمون أو الذين تحققوا من علم السنة جملة وتفصيلة الآن أي رجل في أي زاوية يخرج علينا برأي فطير يستعدى عليه كل العلماء يقال رد عليه رجل مثلا يأتي يقول إن الله تبارك وتعالى قال الحج أشهر معلومات وقد أجمع أهل العلم على أن أشفر الحج ذو القاعدة شوال وذو القاعدة وعشر منذ حج ثم إن القرآن لم يحدد عرفات وفي زحام سديد الناس بيحجوا 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون فيقتل بعضهم بعضا سبب الزحام فإذا كان الحج يبدأ من سوال. وإن العسان المتمتع مثلا إذا أراد الحج من عامه وأتى بالعمرة التي هي بين الحج في أول شوال يتحلل وينتظر ليوم التروية ثم يهل بالحج فما بين عمرته وما بين إيجابه بالحج شهرين وتمان ديار وده يعتبر داخل في الحج فما هو المانع إذا كان القرآن لم يحدد لنا يوم عرفات ان احنا نقسم بقى طالما ان شوال من اشهر الحج ليه ما يكونش فيه عرفات وعيد لحيث ان احنا نقول ان دول شرط اسيا تحجي الشوال وحبارك. ودول المغرب والشرق الاوسط البقين دول يحجوا مثلا في زلكات وبلاد الاعاجم وهكذا يبقى اصبح عندنا سبعين يوم عرفة وسبعين عيد قالنا ان القرآن لا يحدد يوم عرفات طيب والسنة للألذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناتككم هذا رأي ذاته جدا صفيل ما له فيه ومع ذلك يشغل من الرأي العام ويستجر له أكبر الرؤوس العلمية في الكليات الشرعية. الشرعية هذا ما ينبغي أن يرد عليه أصلا ما ينبغي أن تصير المثال قضية الكل المثال تصير قضية هو ده الخطورة في الموضوع لأن القضية كلها صاقطة ما لا يقيم ما لا يقيم على الله لكن يسأل قلت تجفل الشريع وعملت تجفل الدين ويقالت تجفل الدعوة ويرد عليه يرد عليه فكلما نعقناه يقف كل هؤلاء العلماء طبور ليرده عليه ويقال لا تبعى الصبور يجب أن تفتح طبرك للرأي, للرأي الآخر حتى لو كان صفرا يعني امرأة شمطاء تجاويد السبعينة قالت لقد كسبنا الجولة الأولى اللي هو فيه استصدار قانون بمنع حدام الجناس وأنا الآن قفالك بمنع ختان الرجال شوف يأتي قلة حياء حتى لو يعمل مثلا فيها وجه قلة حياء عمنا مرأة هي التي قفالك بمنع ختان الرجال ونون كسبوا الجولة الأولى واستفضروا قانون بمنع ختان النساء لما الخطوة القادمة منع ختان الرجال ويطلع بعض العلماء يرضى عليه، ويشغل الناس بمثل هذه الأراء مثل ما تفعل المخابرات الأمريكية وغيرها لما تحب تام المصيبة في العالم تفترع قصة وهمية وتجلد أفحل العلماء الذين لا يشك أحدا في إصدقيتهم من أهل علمهم يعني يقول لك الأطباق الطائرة وشو هذا رجل قوله قد كده نزل على طبع ونزل على البحر الميت ونزل على البحر مش عارفين وقال شهود العيان ورأينا وسمعنا وكلمنا وكلمناهم وخبرت ويطلع عنده واحد عندهم وعند سالهم من أهل علمهم محترق يقول فعلا مسافل الطقل هذه ظهير علمية حقيقية وفتاعه وعدتكلم وإحنا عندنا نوع من القزامة الجهد، أقزام مستعدين نفضق هؤلاء لكل ما يقولون وإذا واحد مننا تكلم يقول ها وانت بتقصص عمرك كرث مثلا واللي تعرف عاجل فأو بخصير دا ليه تتكلم فلما نقول طيب انت دلوقتي يا فلان معتمل على شهرينك وبتنجل الشفاعة واللي النبي صلى الله عليه وسلم كل الحديث اللي ورد إسرائي البخاري ومسلم كلها مخنوبات وانت لا تقصص لا نقيم ولا قسمير في علم الحديث ولا قبول للوقات ولا تعرف كيفا يقبل العلماء الحديث وكيف يصححونه طيب لماذا تعديت على تخصف هؤلاء وجزمت أن كل ما ورد في السنة أو السيرة من الأحاديث التي تتحدث عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعفاة القيامة وهي عند أهل العلم ثابتة ولم يشك فيها أحد لماذا لم تحترم التخصف وتأتي البيوت من أبوابها مثلما دعت البيوت من أبوالك عالم الحيوان وعالم الإيمان وعالم النبات والكلام ودقل إن العالم الفلاني قال كذا والعالم الإعلاني قال كذا ولا تتجاوز اختصار الكلام هؤلاء على تسمم أهل الاقتصار طيب هل لا عرضت على واحد من أهل الاقتصار بمعرفة الحديث الصحيح والضعيف وقلت إن العالم الفلاني قال إن الحديث ضعيف وكنت قادرا على أن تثبت حجتك ليه كده حيثت المشايخ واطئة وكله يقفز وكله يتكلم فإذا تكلم شيء وإذا يعني تكلم في غير فنها وتخصوصي هجموا عليه وقالوا هذا ليس من تخصصك ليش الفكنة بتاعت القرآنيين بدأت تطلي من جديد وهي الاقتصار على القرآن وحده ونزل كل حديث يخالف في مهم ظواهر الآيات بين الحديث مكلوم يقول واحد ممن اشتهد بتكذيب الأحاديث لماذا رد البخاري 596 ألف حديث أكيد البخاري لما رد هذا العدد رده لعلة انجيز إذا وستد الأمر إلى غير آل فانتظر الساعة ليه إن إذا وصل إلى غير أهله يبقى يحكم الجهل يكون هو الحاشب فإذا حكم الجهل زاد الشر ومن علامة قيام التاع الزياب الشر اللون كما قال أنس رضي الله عنه ما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيام ولا علامات التاع من إن الشر يصد لو والشر أصلا يسير في ركاة الجاهل فإذا أسيد الأمر إلى غير أهلي يعني إذا صار الجاهل حاتما يبقلنا على مثال الساعة الحظ ابن حجر هو بربع الكرماني مرة في مثالة علم الحديث والكرماني كان متوسط الفاهم في علم الحديث لن يكون من أهل العلم الكبار إنما كان يعرف شيئا كثير من المستهلون بالفقه جمع يدرس مصطلح الحديث يعرف يحل يفك رموز للمصطلح ويجال أهل المصطلح بالكلام فقط وليس في التحقيق فالكرماني تكلم بكلمة أخطأ فيها فقال الحظ الحجر حجر بعدما ساق كلامه ورد عليه قال ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائز ومن تكلم بغير فنه اتى بمثل هذه العذاب فلما يقول الانسان لماذا رد البخاري خمسونية تكتة وتسعين الحديث هل هذه اللوية اصلا صحيح عن البخاري ابدا الذي صح عن البخاري انه قال احفظ احفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح يعني جملة ما كان أحفظه البخاري ثلاثمائة ألف منها مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح فكل غير صحيح قد تحتمل ما هو أدنى من الصحيح مثل الحسن والإمام البخاري رحمه الله تكلم بهذا المصطلح مصطلح الحديث الحسن كثيرا ومنه أخذ ترميذه الإمام الترمذي. الإمام الترمذي أخذ هذا المصطلح وجعل له حسن كما في آخر العلم الصغير المطبوح في آخر ثنانه فالإمام البخاري لما يقول أحفظ مئتي ألق حديث مئة صحيح فهنا بنقول أن الأحاديث الضعيفة والموضوع والمنكرة والباطلة أكثر من خمسمية ألف أكثر من خمسمية ألف وقد نذير الحديث الصحيح أو الموضوع أو لكن الشأن فيما اختاره البخاري في صحيح إذا كان البخاري عند الملكة إنه يستطيع أن يميز خمسمية ستة وتسعين ألف حديث غير صحيح. إذا صار إماما ناقدا رجل بيوميس فإذا قال أنا ألدت كتابا وتميته الجامعة الصحيح، أفي تصور أن يورد في هذا الكتاب الحديث الضعيف والموضوع المنكره حتى على على هذا المفهوم إذا هذا الرجل إما إنه غاش للمسلمين ليه لأنه أوهمهم بأنه سيورد الأحديث الصحيحة ولم يفعل وإما أنه جاهل لا يدر الفرق ما بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع أو الحديث المنكر ما علينا بما أنكر البخاري إحنا الآن بنقول لماذا تعديتم على صحيح البخاري وقلتم في أحاديث مسجوبة وفي إسرائيليات وبعدين يقول أن أبا حنيفة رحمه الله كان يحفظ سبع عشرة حديثة طيب إذا كان أبو حنيفة الإمام الكبير الذي مدار الفقه عليه محفوظه أقل من عشرين حديث يبقى أين هذه الألوف المؤلفة حتى لا يعلمها أبو حنيفة الأكيد كل الحديث دي مكذوبة أيضا ومنكرة بدليل إن لو كانت هذه الأحاديث صحيحة كان عند أبي حنيفة أحاديث كثيرة لا شيئا إن مذهبه الفقهي ثري. وما من المسألة إلا ونحن نحتاج فيها إلى دليل جزئي. فإذا كان أبو حنيفة لا يحفظ عشرين حديثي بأخطة عن كل الأحاديث دي منكر أنت عارف بيذكرني هذا بما ذكره أهل الأدب عن خالد ابن فقوان خطيب البليل مشهور انه دخل الحمام يوما فرآه رجل في الحمام ومعه ابنه وابنه بقى كان بيغتسل في الحمام فابوه افل على الباب فلما رأى الوالد خالدا وده رجل فصيح وبليل قال لابنه رافعا صوته يا بني ابدأ بيداك ورجلاك ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله مسكنوا سلوهم بالورة العربية مات الله يرحمهم بقى بقضتش في فيهم غير أنا ولذلك يقول لابن عيه ابدأ بيداك ها؟ ورجلاك ما هو غير فعل. فليقول يا عبا سطوان هذا كلام فالذهب أهله فقال له هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قد فهؤلاء مثل هذا علم هؤلاء بالحديث وقبول الرواية مثل علم هذا الرجل باللغة العربية نصة الثلاثر حديث التي ينتبه لأبي حنيفة رحمه الله ليست هكذا صفة ليست هكذا القصة أن علماء الحديث في المدينة كان بينهم وبين مدرسة الكوفة وعلى راتها أبي حنيفة مشاكل وأن أهل الكوفة من منظور أهل الحجاز ما كانوا يهتمون بالأحاديث ولا يرحلون بطلبها ولا يطبقون ولذلك تكلموا في حفظ أبي حنيفة فقال البخاري ومسلم وابن معين في رواية وأحمد بن حمى وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وابن عدي والدار قطمي أن أبا حنيفة سيئ الحفظ ولذلك خلت الكتب السبتة ومسند الإمام أحمد وابن حبان ومستوي صدرك الحاكم والبيهقي من ذكر أبي حنيف ومن رواية أبي حنيفة على اعتبار ان هو زي الحفظ عندهم طبعا العلماء من الاحناس اتوا به روايات اخرى عن الامة مثل ابن معين ومثل ابن المبارك وهؤلاء يعني بانها بحليثة من احتض الناس ومن اوثق الناس الى اخرين حتى قال ابن الحبان بالمجروحين ان كل ما لابي حنيث فتق الدنيا سبعة عشر حديثا ما من حديث إلا قلب إثناده أو مجن مع كل ما روى. هذا قصة السبعة عشر حديث. النوادم حبان يقول إنه ليس له إلا سبعة حديث. لم يكن له عناية فيه الرحلة في الرحلة طلب الحديث ولا تبيح الحديث إلى آخره. هذا قصة السبعة ليس أن هذا حديث لك لم يكن عنده الحديث الصحيح. لا قصة ليست هكذا. فالإمام البخاري لو قلنا أنه أنكر هذا العدد الكبير من الأحاديث ما علينا بهذا العدد؟ كل الذي نتكلم عنه صحيح البخاري لماذا تعديتم على صحيح البخاري؟ فقلتم إنه في أحاديث مكذوبة لأنكم لم تفهموها يا ليتهم قرأوا شروح العلماء الذين شرحوا البخاري البخاري له أكثر من 300 شرح وتعليق ومسلم له قرابة 100 شرح وتعليق <تصفيق> السيوط يقول وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصير وليس في الكثبي أصح منهما بعد القرآن ولهذا قد ما اجماع من العلماء إنه ليس بعد القرآن أصح من هذين الكتابين وأن الإمامين لا سيما البخاري رحمه الله وضع كتابه على أتقن القواعد العلمية على أكثر من القوائل شرط البخاري معروف أنه شرط ضيق ضيق جدا ضيق ومسلم لما رد على البخاري أو رد على علي بن مديني في المقدمة الصحيح وشن الغارة بثبت ضيق شرطه البخاري رحمه الله ما كان يقبل من الحديث إلا ما ثبت لديه ولو في إثناد واحد أن هذا استلميذ لقي شيخه ولو مرة واحدة وبلغ من ضيق شرط البخاري أنه أهمل قبول رواية أهل البلد الواحد ما لم يقف على إثناد في أن كلان قال حدثني كلان يعني مثلا مصري يروي عن مصر وتعاصر طويلا في البلد الواحد يعني مثلا قولنا في الصهارة. رجل عالم كبير شهير. لقد عليه الخناصر. ويبدأ بذكره ويعالج. وكل الناس حريصون على تلقي العلم منه. وهناك رجل قاهري أيضا عاصر هذا العالم أربعين سنة أو خمسين سنة في البلد الواحد. فإذا لم يجد البخاري ولو في سند واحد أن هذا السلميس قال حدثني فلان اللي هو هذا الشوث لا يثبت له اللقاء فكيف لا يثبت اللقاء وهم أهل بلد واحد وهذا طلابة علم وهذا سيخ العلم أفما التقي مرة على مدار أربعين سنة على مدار خمسين سنة ما التقي مرة هذا أقوى من مجرد أن يارد سند واحد يقول في هذا حدثني فلان ومع هذه المعاصرة البينة اللي هي الأهل البند الواحد البخاري رحمه الله يحكم بالانقفاع فشرطه ضيق ضيق جدا فالذي يبني كتابه على هذا الشرط الضيق كيف يدخل منه أمثال أولا الجاهدة الذين يتقلون البخاري في انتقال هذه الاحاديث كل المسألة ان الاحاديث او ظواهر بعض الاحاديث تتعارض عندهم مع ظواهر بعض الايات لا يقولون حسبنا حساب الله ولو رسوه الى اهل العلم لعلم الوجه الصحيح نقل ابن عبد البر رحمه الله في كتابه تهذيب عن الامام احمد قال إن الذين يعارضون الأحاديث بظاهر القرآن عملهم منكر لا ينبغي أن تعترض على الأحاديث بظاهر القرآن لأن القرآن حماد، ذو وجوه والسنة بينت فينبغي أن يؤخذ بالمبين وده معنى قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله إن السنة قاضية على كتاب الله وده كلام الإمام الجاريمي أيضا وابن البر، وجماعة من السلف. إن السنة قاضية على كتاب الله فالإمام أحمد سئل عن هذا القول هل تذهب إليه إن السنة قاضية على كتاب الله قال ما أجسر أن أقوله إنما السنة مبينة لكتاب الله إذن المثالة لقضية فقط لقضية كان لما أحمد كاره هذا اللفظ الذي يتصور منه تقديم السنة على القرآن لأن معنى السنة القاضية على القرآن يعني قد يذهب الإنسان منها من هذا اللفظ يعني إن السنة مقدمة على القرآن فلاجى هذا ابن أحمد تحاس إقواء اللفظ، واتى بلفظ يساويه في المعنى تماما وهو أن السنة مبينة، وما هو قاضية يعني مبين. فالمتالع سل لفظية، ليست مسألة معنى، ولا ابن أحمد مستفس مع لين الآخرين بأن السنة مبينة، لكن كأنه أنكر اللفظ الذي يشعر أن السنة مقدمة على القرآن ولا تقضي عليه. ومعنا السنة القضية على القرآن يعني إذا اختلف أثنان بنتحجم إلى إيه القاضي كل واحد يجل بما عنده من دليل فيقول القاضي الحق مع فلان طيب القاضي قضى لفلان بعدما فلجت حجته وظهرت واتبان و... و... و... و... و... كذلك السنة وقل مثالا قال الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال الشافعي رحمه الله هذه الآية حجة لمن ذهب إلى جواز اتيان المرأة في دبرها ليه لأن الآية أن أن أي كيف نتاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نازعتم يعني كيف شئتم بالطريقة التي ترضونها وترونها يبقى ظاهر الآية مبيح لإتيان المرأة في دبرها قال التافعي ولكن صح عندنا حديثان في منع إتيان المرأة في دبرها ببجاءة السنة فقضت على أحد المعنيين في كتاب الله هذه معنى أن السنة قاضية قاضية على كتاب الله إن في لفظة تحتني لمعنيين فتجيء من أحاديث الواضحة فتقول لا المعنى هذا هو المراد والثاني غير مراد فتكون قد قامت بدور القاضي بين المعاني القاضي بين المعاني فلذلك صارت خاضية على كتاب الله لا أنها مقدمة على كتاب الله وكذلك قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قرء فذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة وتابعهما جماهير أهل الكوفة أن القرأ حيث وذهبت عائسة وأبو غريرة وابن عمر وغيرهم وتابعهم جماهير أهل المدينة ومنهم الشافعي رحمه الله مالك عنه الشافعي إلى أن القرأته المطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاث حيضات ولا ثلاث أسهار اللغة العربية بتنفلت بهذا الباب اللغة كلمات الأضباط كلمة تحمل المعنى وعكس لكن هو الذي يغير مثل كلمة ظن فالظن هو اليقين وهو التخمين هو أما اليقين فكقوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم فالآية في سياق المدح لهم فلا يتصور أن الظن شك فإن الشاك في لقاء الله كافر فالظن هنا بمعنى اليقين الذي لا شك فيه وكقوله تبارك وتعالى إني ظننت أن ملاق حسابية المؤمن إذا تلقى كتابه بيمينه قال إني ظننت أن ملاق حسابية ظننت أي فيقفنت والظن على بابه كقوله تعالى إن ظل إلا ظن وما نحن بمستيقنين إن الظن لا يغني من الحق شيئا خلاص يبقى السياق والذي بيّم الكلمة لكن كلمة الظن يعني اليقين ويعني الشك كذلك كلمة وراء تعني أمام وتعني وراء أما أنها تعني وراء فعلى بابها وخبرج. أما أمام فكقول تعالى في قصة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يعني أمامهم لأن هو لو كان وراءهم وتجاوزوه فما هي الحاجة لخلص السفينة لا هو لسه في الأمام ما مر عليه بعد فلذلك اللفظة هنا تحمل المعنى, ويه؟ المعنى وعكس وهكذا فمن كلمات الأفضاد كلمة خرص يعني صهد وحيد فأهل الكوفة قالوا لا هو حي والدليل على ذلك أن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي نزول الدم منها بصورة مشتمرة فقال لها عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أفرائك يبقى القرأة حذ أي دع الصلاة أي صهد الصلاة أيام أفرائك يبقى هذا يدل على أن القراء حيث فيما السنة هنا خضط لأحد المعنين على الآخر هذه معنى السنة خاضية لإستاذ الله وهي مبينة فتصوروا يا جماعة إذا ضاع البيان هل يستفاد باللصغ المجمل بذجال جال التشكيك هذا البيان هل يستفادوا المجمل لهم يأتون على أحاديث لا يفهمونها على وجهها فيقولون هذه مكذوبة وهذا موضوع بناقول لا الحكم على الحديث بالوضع أو بالنكارة أو البطلان أو الشدود أو الصحة أو الحزن إنما يخصعوا أولا للإثناد قال ابن المبارك الإثناد من الدين ولولا الإثناء لقال من شاء ما شاء فإذا قيل له من حدثك بقي بقي يعني بقي منقطعة لو أننا عولينا بهذا ونتمنى أن تكون لنا نهضة عملية في علم الحديث لا يظل حديث الدفاتر أن إحنا نمارس علم الحديث على الواقع. ولو ما رتنا علم الحديث على الواقع لتقلص كثير من القيل والقال كل إنسان يكتب كلمة نسأله عن دليل ثم نسأله من سبقه إلى هذا القول من أهل العلم من سبق قول هذا القول من أهل العلم أحد المشايخ كان صنف كتابا وهذا كان آخر كتاب صنفه وغفر الله له كتاب السنة النبوية بين الفقه الكفة وأهل الحبيب جنى فيه على السنة جناية كبيرة وأخطأ ولو قلت كذا لما جاودت الحقيقة لأن الكتاب طبع قرابة خمسة عشر مرة في حياتي أنا قلت على السنة الرابعة عشر ما رجع عن حرف واحد رغم أنه قال الله عليه سبعتاشر رد 17 رجل إن فيه كثير من الكذف على أئمة الفتوى مثلا دية المرأة على النصف من دية الرجل فيقول معترضاً: من الذي جعل دم المرأة أرخص من دم الرجل بل دية المرأة على مثل دية الرجل دية المرأة كدية الرجل فنقول إن الذي جعل ميراثها على نصف ميراث الرجل وشهادتها على نصف شهادة الرجل والذي جعل دمها على نصف من, من دم الرجل لبساطة شديد لا فيما في وقد ورد الحديث والإجماع وقال إن القول بأن بية المرأة نص بية الرجل جزء على الفقهاء. فالجماعة رد عليه نقلوا له من كتب أهل العلم نقلوا رواة كتاب الأم الشافعي والمغني لابن قدامة ونقلوا له من الاستنل الكبير البيهقي ونقلوا له من كتاب التمهيد ابن عبد البر ومن كتاب الإجماع لابن المنذر ومن كتاب الإجماع لابن حزم. نقلوا إجماع الأمة. وأنه لم يخالف بهذا إلا رجلان فقط من المعتذلة الأصم وابن علي وده كلام ابن خدامة في المغرب قالوا إن دية المرأة كدية الرجل وأجمع الفقهاء على أن دية المرأة على نصف من دية الرجل أظن كان هذا كافي إن في الطبعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العشر يعزل الكلام لا بقي الكلام كما هو إذا مثالها مش مثالة دليل ولا مثالة تقصير علمي مثالها مثالة انتفار لرأي قصير وانصاقه بأهل الفقهاء وتعيير المحدثين على الجانب الآخر فيقول في رد الروايات إن رد الروايات لا يخضع للإثنات وهذا على خلاف اتفاق أهل العلم جميعا إن الحديث إنما يحكم عليه صحة وضعفا أولا بالنظر إلى سنده إنما الذي إذا سمع المثنة أنكره أو صححه هؤلاء هم أهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون ألوف الألوف من الأثاني إذا سمع الاثنات المثن يعرف أن هذا المثن صحيح وللو أثاني لكنه لم يذكرها قابي حاتم الراجي وأبي جرعة الراجي والإمام البخاري ومسلم وبعدين فوقهم بقى أحمد بن حمرين واحد معين وشافان الثوري شوادة الحجاز وهؤلاء العلماء. فالعدلا على صحيح البخاري القصد منه إهدار بقية السنة إذا كنت أصحح كثر عندنا وطلع فيه ربعميت حديث موضوع. ربعميت حديث موضوع البخاري كل أحاديث الشفاعة للك. ما لهم من دونه ولي ولا شفيع هذا انكار للشف... انكار ان فيه شفيع اصلا واخذلك قل لله الشفاعة جميعا مش لحد ثاني. طيب من ذا الذي يشفى عنده الا باذنه راح تفين دي يد ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق راح اتنين بيت فاذا كان القرآن بيقول النبي شفعاء باذنه تبارك وتعالى يبقاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيشفع وان المؤمن بيشفع، وان الرجل قد يشفع لها لبيته وهذا ما ورد في العديث صحيحة فأي على هذا هو ده يعارض القرآن لا يعارض القرآن لكن يأخذ آية واحدة فقط او يأخذ آيتين على, من و... على نتاج واحد وأترك الآية التي فيها القيد ونحن سنتعرض هذه المثالة بالتفصيل. لكن القضي يا إن ظاهرة أن يتوسد الأمر غير أهله قائمة على قدم الوساخ الآن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتظر الساعة إحنا ينبغي علينا أن نقوم بواجبنا تجاه ديننا أين كتيبة الدفاع عن السنة كان أول الناس اللي فعلوا السنة الأتجر الموجودين في أقسام الحديث في فلسطين الدين أين دورهم في الرد على هؤلاء؟ واحد من ال من هؤلاء الجماعة بيتسأل عن الختان، وإلّى ختان النساء يعني هل ورد به شيء من من الأحاديث؟ قال والله يعني أهل العلم تكلموا في الأحاديث. أيوا تكلموا يعني في الأحاديث يعني في خدان نساء ولا لا يوجد. ليس يماع العلماء صحاء. أيوا برضو في علماء صحاء. لما الكل اللي بذات عن السنة الإنسان بقى لذار السنة هو ده طريق كلامه يعني لا يريد أن يعارض القرار الرسمي إن المسألة تحل أهل القلب وهذا بالعكس بما يكون أن يحال أمر العدالة شرعية للعلماء الطيباء. ما لهم علاقة الطبيب حتى في الصيام في الصيام لا يقول للمريض افضل انما مهمته ان يرفع التقرير الى الفقيه. والفقير بعد ناخد التقرير لا هذا يجوز له ان يغطر شارع انما الطبيب لا يحل له ان يغطر يقول والله المرض ده يسدد كذا وكذا وكذا أهل العلم، العالمين بالضرورة الشرعية، والعالمين بمواصفات الضرورة الشرعية يقولون نعم هذه ضرورة شرعية. يبقى بناء على هذا التقرير يجوز له شرعا أن يفتر. لا يقول الصديق له إلَّا أفتر. فالأطباء ليسوا أهل التخصص فعلا في هذه المسألة. لا سيما إذا وردت أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليه هذا يقولنا؟ أنا أهيب بكم أن تدرسوا علم السنة وإني أي واحد غار على دينه يجب أن ينتجب نفسه للدفاع عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم الحراسة عندنا ضعيفة جدا الحراس عندنا نائمين لا يقومون بواجبهم كان قديما لا يستطيع رجل مع وجود الحراس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدي على لا أقول أصل ما يجرؤ أصلاً أن يفكر في الاعتداء على أصل من أصول الإثلام بل ما كان يجرؤ على أن يتعدى على فرع بسبب الحراكة القوية لدين الله عز وجل أن عمر الخطاب وضربه لصبيل العراق إيه جناد صبيل العراقي إنهم إن يسأل في أجناد المسلمين عن وزارية ضربه فقط يا جماعة ما معنى والزريات دروه، هو صديق ما كان يسأل عن معناها اللغوي، لين كلهم كانوا أهل لسان، ونزل القرآن وبلغتين فهم يعلمون إن الزريات عن الريح، لا تدعنا صديقا أراد معنى آخر أعمق من مجرد المعنى اللغوي. نرجو مواصلة الاستماع. على الوجه الثاني من هذا الشريف